وَإِن كُنتُم عَلَى تَفَرُّقٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَاهُنَّ مَقْبُوضَةٌ فَإِن مِن بَعْدِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تَمَنَّ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فإنه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 والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائه